ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه مما راوا العذاب وقضي بينهم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 فرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة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 ما يجمعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل لَكُمْ أَم عَلَى الله تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ